Jeg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 وكل ضلالة في النار وبعد أبدأ درس اليوم بتذكرة تلك أن المسلم يعبد ربه على بينة من ربه وتلك أن الله تعالى خلق الزمان ولم يجعله سواء وإنما فضل بعضه على بعض ومن ذلك قوله ليلة القدر خير من ألف شهر وقوله عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ومن فقه المؤمن لدينه والمسلم لدينه أن يتحرى الزمان الفاضل بالعبادة فالعبادة للزمان فيها أو عليها من أثر فمن صلى العصر أول وقته ليس كمن صلاه آخر وقته أو عند مغرب شمسه اليوم وإن كان كل قد صلى العصر ولكن ليس الأول كالثاني أجرا وجزاء. بل متهم في دينه تلك صلاة المنافق يرقب الشمس إذا كانت بين قرني شيطان فيقوم فيركع أربعا لا يدري كم صلى ولذا قال صلى الله عليه وسلم تحروها أي ليلة القدر اطلبوها اطلبوها فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بطلب الزمان الفاضل للعبادة وتعلمون إخوة الإسلام أن الله تعالى جعل لهذه العشر فضيلة ما ليس لغيرها من الأيام حتى قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر يعني العشر فقيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله فالغنيمة باردة إذن والشباب موسم الطاعة والعبادة أليس كذلك؟ ويوم القيامة يوم حصرة يتحصر فيه الناس كل حصرة وما ينفعهم ساعتها ندم نعم فهذا هذه نفحات ربكم تعرضوا لنفحات ربكم كما أمرنا صلى الله عليه وسلم تعرضوا لها صياما وما كان يدع صيام التسع والوقت لا يتسع لمناقشة حول مشروعية صيامها ولكن أقول إن حديثة هنيدة نص في المسألة فكيف إذا كان حديث هنيده يوافق أصلا من صيامه صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس وبخاصة الاثنين الأول والخميس الأول ومن صيام ثلاثة أيام الأولى ومن صيام يوم عرفة كل هذا الصيام يلتقي وحديث من؟ هنيده وقول العمل الصالح يشمل الصوم لا شك بل هو أسكى العمل الصالح ولكن إياك والاعتكاف وإن فعله من فعله من أهل الفضل أو العلم أو العبادة وإياك وقيام الليل الجماعي فإنما والاعتكاف سنته عشر رمضان الأخير منه فإياك أن تضيع منك هذه الأيام وقد تضيع بغفلة أو بدعة والناس طرفان والوسط بينهما قليل والذكر في هذه الأيام مشروع محمود والأضحية واجبة على أرجح الأقوال صلي لربك وانحر وصاحب الأضحية إذا دخلت عليه العشر لا يأخذ شعرا ولا ذفراء لقولي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعر ولا من ظفر ولكن يشرع القيام من غير عادة أو ترتيب أو جماعة إلا جماعة لا تقصد كما لو قام الرجل في بيته فقامت امرأته وولده خلف أما أن تكون جماعة في المسجد على ترتيب قيام رمضان فتلك بدعة ولا تقولوا ما يقول بعضهم العمل الصالح فيها أحب وقولوا العمل الصالح يشمل ماذا يشمل الخيام والاعتكاف فهذا مدخل من مداخل البدعة وباب واسع من أبوابها وهو العمل بالنصوص العامة على غير اعتبار بما كان عليه ماذا؟ السلف فما كانوا يعتكفون أو يجتمعون على قيام وإياك واتباع غير سبيل المؤمنين باسم الاجتهاد في العبادة فأولئك الذين طعنوا الصحابة يوم النهروان كانت هذه حجتهم بعينها وذكر الله كثيرا ولكن كثيرا يعني مئة هذا الوقت ولكن كثير يعني التهليل هذا الوقت هذا الذي قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه إما أنكم على ملة أهدا من ملة محمد أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة فصاروا يترددون ما بين أمرين كما يقال أحلاه ما مر فإياك فالبدعة رد على صاحبها ويصدق عليه قول ربه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة فإياك والبدعة باسم الاجتهاد في الدين وباسم العبادة والطاعة في هذه الأيام العشر وحسبك حسبك هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وحسبك حسبك طريق السلف رضي الله عنهم وأرضاهم فلا تخرج عنه ولو بعباده فلا تخرج عنه ولو بطاعة فإن الطاعة والعبادة حقا هي ما عملوا والله يوفقكم إخوة الإسلام هذه تذكر كما قلت ولي مسجلة أو أكثر في أحكام هذه العشر والأضحية والعيدين ارجع إليها ففيها البيان الكافي الشافي في هذا الباب باب السواك وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يا يشوص فاه بالسواك وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما إذ أبوه صحابي قتيل في أحد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك الحديث ونبدأه بمسألة أو قل نبدأه بمبحث لطيف حول مرسل الصحابي وما مناسبة هذا المبحث الحديث الذي معنا؟ أن حذيفا ما علمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل يشوصفا هذا ما تطلع عليه إلا من إلا زوجة نبي صحيح لأنه إذا قام من الليل يعني في بيته يشوصفا فما علم حذيفا به فهذا ما يدعونه مرسل ماذا صحابي وما المرسل إذن المرسل هو ما حذف ولا ما سقط ما سقط حذف هذا المعلق لأن المعلق فيه عمد أما المرسل ما سقط من آخر إسناده رجل أو أخسر ومن عرفه بأن المرسل ما سقط منه الصحابي فتعريفه قاصر إنما هو يجري على من على نوع من أنواع المرسل وما يسمى بالمرسل صحابي ولذا من خطأ الناظم قوله ومرسل منه الصحابي سقط هذا خفى وإنما المرسل ما فوق تابع سقط سواء كان الساقط هذا تابعيا أم صحابيا يبقى إذن المرسل ما سقط من آخر إسناده رجل أو أكثر وجه الفرق بينه وبين المعلق أن المعلق الحذف من أول إسناده والمعلق العمد فيه أكثر والإسقاط فيه فعل وتعمد أما المرسل فالإسقاط غالبا ما يكون فيه غفلة وسهوة وسهوا طيب يبقى مرسل هو ما سقط من آخر إسناده رجل أو أكثر فإذا عرف أن الساقط صحابي فهذا يسمى بالمرسل ماذا؟ مرسل صحابي أو المرسل الإصطلاحي وما الفرق بين المرسل مطلقاً ومرسل الصحابي أما مرسل الصحابي فهو صحيح ليس من قسم الضعيف أما المرسل فإنه من قسم ماذا الضعيف إلا إذا عرف أن الساقط هو الصحابي فليس هو من قسم ماذا الضعيف لماذا أولا لأن رواية الصحابة لما فتشوا عنها وجدوها عن صحابة فعلم أن الساقط من فوق الصحابي صحابي أما أن يروي صحابي عن تابعي فهذه نادرة جدا ثانيا ولما كان الصحابة جميعا عدولا لم يكن المرسل من قسم الضعيف مرسل الصحابي لأن المرسل أدخل في الضعيف لماذا للجهالة بحال المحذوف أو الساقط أما ها هنا فنحن ما جهلنا حال من الساقط وإنما عرفناه وإن لم نعرفه عينا لأن الصحابة جميعا سواء من جهة العدالة زك الله تعالى الصحابة جميعا وعليه فمرسل الصحابي ليس من قسم الضعيف للأسباب الآتية الأول أن الساقط هو من صحابي وجهالة الصحابي لا تضر لاتفاق الأمة على عدالة الصحابة جميعا. وثالثا لأن أكثر رواية الصحابة مرسلة بمعنى الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فتشوا وجدوا أن أكثر رواية الصحابة مرسلة ومن أشهر الصحابة في هذا الباب هو من ابن عباس فأكثر رواية روايات ابن عباس فإنها ماذا مرسلة إذ كان ابن عباس ماذا صغيرا وكذا من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها ما هو مرسل كان يتحنس الليالي زواتله العدد وما أدركت السيدة عائشة هذا الزمان لأنها ولدت في الإسلام رضي الله عنه ورضاها واضح قلت وإنما إسقاط الصحابي الواسطة فهذا إقرار منهم على عدالة الصحابة جميعا قلت كما أنه كان الكذب عزيزا ونادرا وما عرف الكذب إلا في عصور تالية عليهم فهذه أول فوائد درسنا معنا هذا اليوم وهي فائدة أو مبحث في المرسل أو تحديدا في مرسل الصحابي واضح وهذا مبحث لطيف ومهم لأن من الناس من يشكك في رواية الصحابة من هذا الباب يقول لك من أين أدرك حزيفا هذا؟ وما كان يطلع عليه وما علم حذيف بأنه يقوم من الليل يشوصفاه وهذا ما يكون إلا في بيته وما ترويه إلا إحدى من نسائه فنقول إنما هذا المرسل وهو مرسل الصحابي ولا تضر جهالة الصحابي لأنهم جميعا عدول واضح ننتقل الآن إلى المبحث الحديثي نعم. هذا نادر ولا تعلق به حكم عن حذيفة بن اليمان أول مباحثنا حول ترجمة حزيفا وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فائدة صاحب السر وما الفائدة يقولون لا يكون الرجل إماما وهو يتكلم بكل ما يسمع. وإنما يجب على طالب العلم أن يكون صاحب سر وقاعدة ما على قلبي أو ما في قلبي على لساني هذه القاعدة هي أغلبية لا كلية وإنما ينبغي أن يكون من الكلام بل من العلم ما يكون دفين صدرك ودفين قلبك ما يطلع عليه كل أحد وإنما تخص به نفرا دون نفر وناسا دون ناس ولذا بواب البخاري باب من خص أقواما بالعلم إذا فأنت على سنة البخاري أبدا الآن والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ما قال أتدرى ما حق الله على العباد أتدرى ما حق العباد على الله ثم جعل هذا العلم سرا وقال له أفلا أبشر الناس؟ قال لا. إذا يتكلوا. إذا يتكلوا. وقد قالها علي حكمة. خاطب الناس على قدر ما يعقلون. وأعلم. واعلم أنك ما تحدث الناس بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لهم فتنة تدري ويا ويل الناس من الدعاء الذين يصدق عليهم قول القائل خطبت فكنت خطبا لا خطيبا اضيف الى مصائبنا العظام وان كنت احسن الظن به والشاعر يقول رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا فأقول يا ويل الناس من الدعاء إذ ليس على هذه القاعدة ترى رجل منهم يروي حديثا لا تبلغ عقول العام كما روى بعضهم رواية حديث ماعز بن مالك وفيها ما فيها فخرج العوام وهم أحد رجلين الأول يقول ما قال رسول الله هذا فكذب من الرواة الأسبات من لدن الصحابي إلى زماننا هذا لأنه حدث بحديث لا يبلغ ماذا عقله لك ما ينطق النبي بلفظة كهذه والآخر الذي صدق بها ذهب ينطق بها بعد على أنها ماذا؟ على أنها سنة وضاع الناس وهم أحد رجلين ما بين مفتون وما بين لماذا إنكما إن تحدث الناس حديثا لا تبلغ عقولهم صحيح وما الفتنة؟ لما أصبحت مثل هذه المسائل مسائل منبرية ومن ذلك ما حصل من جرأة الشباب على مسائل التكفير لأن ناسا جعلوها مسائل عامة من فوق ماذا المنابر بدعوة اعرف دينك أو اعلم دينك وهي أكبر منهم والله تعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ينبغي أن نؤمن بهذه السنة العلم ماذا درجات صحيح تراني لو بداتكم الآن بكتاب الصلاة فقد يقول القائل وأين كتاب له طهارة فتلك درجة قبلها ماذا درجة صحيح تلك درجه ولو درستكم كتاب الوضوء لقال بعضكم وأين الماء فما فقه وما أحكامه فلا بد أن نكون على هذه السنة ولذا أنظر حتى في تنزل القرآن يبدأ أولا بصور انقصار اقرأ بصور كثيرة الفواصل نون والقلم وما يسطرون فلما ترق الناس وسبت الإيمان في قلوبهم ورسخ العلم في عقولهم نزلت السورة بحجم سورة البقرة والآية بحجم ماذا؟ آية الدين لأن الناس هناك ليسوا هم الناس ها هنا إذن فلا يكون الرجل عالما إلا أن يكون صاحب ماذا ولست أعني بقولي أن يكون صاحب سر أن يكتم ويظهر ما غير ما يكتم لا فهذا نفاق وأعوذ بالله أن يظهر غير ما في قلبه هذا نفاق والنفاق حقيقته أن يظهر الإنسان غير ما يبطن. وقاعدته دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم هذه قاعدة قاعدة يهودية جاهلية سلولية ليست من إسلام ولا منه ولا من دين ليست من إسلام ولا من دين فتنبه حزيف صاحب السر واسموا حذيفة بن اليمان ومن اليمان أبوه واسم أبوه حسيل ابن جابر العبسي حسيل حسيل بن جابر العبسي اليماني وإنما عرف بلقبه ما لم يعرف باسمه لما كان حليف اليمنية والعرب إخوة الإسلام كانوا بطنين اثنين أما البطن الأول فييمني وأما البطن الثاني فقيسي فأصل العرب يمنية وقيسية هما اكبر قبيلتين فكان حليف اليمنية فلذا عرف باليمان حزيفة رضي الله عنه وارضا قتل والده في احد قتله بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم خطأا طب لماذا قتل خطأ لأسباب أما الأول لأن غزوة أحد كانت غزوة هرج ومرج ما حصل فيها من الهرج والمرج ما أدى إلى تدافع الناس في بعضهم ثانيا أن اليمن كان مترسا بحيث لا يعرف ماذا شخصه يعني كان متترسا بالدروع. وباللأمة فلم يتبين شخصه فقتله الصحابة ماذا خطأا ولذا قال الزهبي رحمه الله تعالى لأن الجيش يختفون في لأمة الحرب فصاح بهم حزيفا أبي أبي يعني عندما أجهزوا عليه قال لهم أبي أبي فراح خطا وتحت هذه الخصة فوائد الأولى وهي تصدق حزيفا على الصحابة بدية أبيه تصدق حزيفة على الصحابة رضي الله عنهم بدية أبيه وهذا وهذه خير الصدقة فمن عفي له من أخيه شيء فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يعفو ودائما إخوة الإسلام نحن على قاعدة حقي وتسمع من الناس من يقول لا أنا ما سيبش حقي أبداً صحيح؟ ولا يدر المسكين أن مرتبة أعلى تقول وأن تعفو أقرب لليه للتقوى فالعفو أقرب للتقوة والحديث مزداد عبد بعفو إلا عزة وترى الرجل يعفو حتى يعفو الله عنه وهذا أبو بكر آية فلم يرضى بأن يكون من عفو إلا أنه زاد على العفو مرتبة هي ماذا؟ الإحسان وقصته مع مصطح معروفة لما قال والله لا أنفق عليه بعد اليوم فلم زلت الآية تقول وليعفو وإن لم يعفو أبو بكر فمن يعفو ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال بلى فما قطى عنه النفق بعدها أبدا أولئك هم المتقون الذين قال الله فيهم والكظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين شوف ترتيب الآية فيها ترقي كظم غيظ ومن كظم غيظه تدري ما مكافأته خير زوجة الحور العين من كظم غيظه وقادر على أن ينفذه تعته الله يوم القيامة وخيره أي الحور شاء يا رب وهل فيهن تخير أي الحور شاء ثم العفو وما مكافأته ألا تحبون أن يغفر الله لكم ثم الإحسان ومن المحسن آه أسكى الناس عباده وأعظم الناس مكانه الإسلام الإيمان الإحسان فهذا حزيفة ثانيا مغفرة ذلة ذو الفضل ويا ويل الناس فهم على قاعدة العوام إذا سقط الرجل رفع ماذا المدى والسكاكين على رقبته وما نجد من يجبر خطأا أو يغفر زلة وأين قاعدة رب العالمين التي تقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، صحيح ولا لا، لم يحمل خبث وفي الحديث أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. شوف يا أخي أكرامك الله ما أكرمتني يا أستاذ محمد، شكر الله لكم. هو زاب مالك هذا خذ النصيبك. شوف، فإذاً أقيل ذوي الهيئات عثراتهم فحزيف أقال عثرة من إخوانه بأنه تصدق عليهم بدية من بدية أبيه سالسا لا يسلم زو الفضل والمكان من الخطأ والزلل ولا معصوم إلا من إلا نبيه كما قيل من ذا الذي ما ساء قط من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط وليتنا على قاعدة المسيح من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر يتقدم من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر صحيح فأولئك الذين يصلتون أعين النقد على النقائس والعيوب أولى بهم أن ينظروا في أنفسهم فقد يكون عندهم ما هو أعظم وأخطر إيه والله قد تجد عند الرجل زل في ماذا في أنه يعني أخطأ في مثلا وقال فيها بقول كذا وبكذا. ولكن تجد عند ناقضه ومجرحه زل أكبر من الكبر فإن كان هذا مشاركا لاهل البدع في مسألة فالساني منازع لربه في أخص ماذا خصائص ألوهيته والكبر صفة من صفة إله فهو المتكبر صحيح وقد خبرتهم ورأيتهم وليس من رآك من سمع وقلتها في نفسي إن كان عند زيد من الناس من الخطأ ما وافق فيه أهل بدعة أو ضلال فعند هذا من الخطأ ما هو أشنع من الكبر والعجب فأيهما أقرب إلى عفو الله ومغفرته وإن كنت أرجو العفو والمغفرة للجميع لكن يقيني أن الأول أقرب من الثاني صحيح ولا لا وما كفر إبليس في الأصل إنه لم يسجد سجدة كم من الناس ضيع سجدة لكن كفر إبليس حقيقته لايه الكبر أباء وإيه واستكبر أبى واستكبر وكان من الكافرين إيبا لا يسلم زو الفضل والشرف من الخطأ والزلد وهذه الفائدة الثالثة الفائدة الرابعة مشروعية التدرع في الحرب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس اللأمة فليس ذلك بجبن ولا بخور وحفظ النفس دين وعبادة خامسا مشروعية قتل من تترس به العدو ولو كان مسلما لأن الصحابة قتلوه لما شكوا في أمره ففي الحرب يشرع قتل من تترس به العدو من المسلمين على شروط مخصوصة. وهذه كانت مسألة فقهية شديدة المراس في حرب ثلاثة وسبعين. لما نفذ اليهود قتلهم الله من السغرة وطوق الجيش المسلم. إذ نزلوا مدينة السويس فكانت هناك من الرأي العسكري ما يقضي بضرب مدينة السويس بمن فيها من المسلمين واليهود وأما الرأي الثاني فقال لا إذا أمك اصطياد اليهود عن طريق حرب مخابرتية وحرب عصابات كما يقال فالأولى المحافظة على دماء من المسلمين إذا فمسألة الترث على شروط إيه على شروط مخصوصة واضح طيب أقول حذيف رضي الله عنه وأرضاه صاحب سنة عزيزة يمكن القول بأنها سنة يمانية وما هذه السنة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فهذه سنة حزيف العزيزة وهي سؤال مسلم عن ماذا عن الشر ومعرفته الشر وانطلاقا من هذه السنة لابد من ضبط اقول الاول ان معرفة الشر اصر في معرفة الخير فلولا ان بين امة العلم الاحاديث الضعيفات لضاعت فين لدخلت في بيه في الصحيحات ولولا أن بين أهل العلم البدع ومحدسات الأمور لأصبحت ماذا سننا وهديا فإذا معرفة الشر أصل في معرفة الخير وقد قيل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومقالة عمر الذهبية أو حكمة عمر حكمة العمرية التي لو كان هناك شيء من الوحي خارجه لكانت هذه تنقض عرى الإسلام عروه عروه تنقض عروة الإسلام عروه عروه, عروة عرى الإسلام عروه عروه لما من نشأ في الإسلام لا يعرف الجاهلية لا يعرف الجاهلية وقد آمنت بذلك ووضعت عليه خاتمي إذ رأيت قبل أيام ما رأيت من أناس ألقيت عليهم فصار بعضهم يقول لا فرق بين إسلام وغيره وآخر يقول والكل مسلمون والكل يقول لا إله إلا الله استوى عنده الناس جميعا بل وذهب بعضهم وقد تزعزع إيمانه في قلبه وأصابه شك مر لماذا لم يعرف الشر لم يعرف الشر فحزيفة سن لنا هذه السنة الحميدة ولكن ثانيا قوله كان الناس يسألون وكنت أسأله فإذا فمعرفة الشر علم خاص لا يكون إلا لذوي حصانة منه ولذا قال لعمر لما قرأ في صحيفة أهل الكتاب أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب هو لا يقصد عمر طبعا إنما يقصد أن يسن لنا سنة ايه وهنا لأن عمر ملهم ومحدث وهو الذي وافق ربه في غير مسألة لكن كأنه ينكر على الناس من وراء عمر وقاعد إياك أعني واسمعي يا جارة كما قال تعالى ولقد أحيى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك وهل يشرك نبي ها ما يشرك نبي لكن الحديث ماذا اسمعوا أنتم والخطاب لكم في شخص من محمد صلى الله عليه وسلم فهو لا يقصد عمر إنما يقصد أن يرد الناس عن ماذا عن مثل هذا لأن من الناس من عنده هوى في دراسة الشر ومناهج الشر وهذا ابن عقيل الزاغوني موعظة وما موعظة ابن عقيل؟ قال كنت جالس قوما يعني من المبتدع المفوضة الذين يفوضون في المعنى والكيف والمفوض مؤول على الحقيقة فهذا ابن عقيل جالسهم وكان يقال له لا تفعل فما مات ابن عقيل حتى قال بماذا بمقالتهم ولذا كان بعضهم يشتد في هذا الباب فيقول إذا رأيت مفتدعا يسير في طريق فخسف في غيره فخسف في غيره يبقى إذن هذا العلم علم ماذا علم خاص معرفة ماذا الشر مناهج الشر لان بعض الشباب لك ايه انا اروح في عقائد هؤلاء القوم فيقرأ مسألة فلسفية قدلية في اسبات السالوس والواحد والثلاثة والثلاثة واحد وينسى فرضية حسابية وعمال يقرأ كانت الكلمة والكلمة تقسدت واخد بالك فيضيع في هذه الجدلية والفلسفية وينسى فرضية حسابية تقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كم دا مش فرضية بحقيقة حسابي ضيئة فما ينبغي أن يعرض الإنسان نفسه الفتن ومن عرض نفسه الفتن فافتتن فلا يلومن إلا إيه في الإسلام يقول لك إيه أنا بريء من كل مسلم يقيم بين الظاهراني المشرقي حتى لا يعرض نفسه ماذا يقول يا يفر بدينه منين من الفتن يبقى هذا علم إيه علم خاص سالسا ولا يطلب الشر إلا بمعرفة الخير ابتداء لأن الأصل الواجب هو معرفة لايه الخير صحيح ولا لا تعرف دينك اولا وزي شوف الجماعة اللي درسوا علوم مقارنة الاديان من غير ان تكون عندهم عقيدة ايه اللي حصل هم انفسهم ماذا ضائعون الاول واحد منه واخونا لوقا بيقول يا عم اخونا ايه بسا ما هو أخوك يا رجل فانتبه ليه لأنه ما عنده أرضية إيه؟ عقدية فلا تكون معرفة الشر إلى بعد معرفة الإيه؟ معرفة الخير راح تدرس البدع وانت ما تعرف السنة راح تدرس الأحاديث الضعيفة وانت ما عارف الصحيحة هل يستقيم ذلك في الأزهان ما يستقيم فحزيفة وإن سأل عن الشر لكنه كان على معرفة بالخير حسيفة رضي الله عنه وارضاه هو رسول النبي صلى الله عليه وسلم وقسوسه على المشرقين وقصته في ذلك مشهورة لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم خبر المشركين، فمن مناقب حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه وطلبه ليجس على القوم وقال قم يا حذيفة فقام حذيفة في أي ليلة؟ في ليلة باردة شاتية وما أدراك ما برد الصحراء سيدنا موسى قوي الأمين النبي الرسول عليه لعلي آتيكم بشهاب قبس لعلكم تستلون فعلا برد الصحراء هذا برد أصلي كما يقال وقد أدركت ناسا من أهلي البحر يتألمون لبرد البر فكنت أقول لهم أنتم أهل البحر صحيح أهل الشتاء والبرد ما تتضررون, من ما تتضررون من هذا البرد فأجابني أحدهم وكان ظريفا قال هذا برد برد أصلي يا شيخ برد الصحراء فحزيف خرج يمشي يقول كأنني فين في دف في دف لماذا؟ أولاً هذه باركة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم باركة طاعته شوف لم يجد بردا ولم يجد صقيعا وإنما وجد دفءا يملأ بدنا صحيح ثانيا الله تعالى يطوع الكون للصالحين الدنيا من حوله ماذا شاتية باردة سقيع وهو يمشي في دفء الله شوف رب العالمين يطوع الكون ولذا لا عجب أن يقول يوشع للشمس إنك مأمورة ويحبس الله تعالى الشمس ويقول الله وترى الشمس إذا طلعت تزاور عنك فيهم ذات اليمين شوف الكون ولا عجب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أثبت ويأمره أمرا جازما لازما شوف الله يطوع الكون للصالحين وهذا شرف الصالحين عند ربهم كما في خصة التائف فطوى الله الأرض الله فطوى الله الأرض نواميس الكون تتبدل نصرة للإيمان وموالاة للصالحين نواميس الكون الذي التي قال الله فيها وخلق كل شيء فقدره تقديرا قدره تقديرا سالسا دع المقادير تجري في أعينتها ونم قرير العين مرتاح البالي شوف عذيفة رأى أبو سفيان وكان على ماذا على مرمى منه ولكن تذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا إه ولا تذعرهم علينا فماذا لو خالف أمره في ذلك لخسرنا أبا سفيان وأبو سفيان آمن بإيمانه أقوام لأن الناس تبع لمن لمثل أبي سفيان صحيح ولا لا أسلم تسلم وإن لم تسلم فإنما عليك اسم الياريسيين ليحمله اسم العامة لأنهم إيه تبعوا الله ورحمك الله فانظر إلى حذيفة هذه المقادير ربي فانظر حذيفة سلم لمقادير ربه ولم يعم العقله وإنما أعمل شرعا ونصا ويا ويل الذي يقدم عقلا على ماذا على شرع ودين يا ويل الذي يجعل عقله أولا فبيه يستدرك على ربه وعلى نبيه وعلى الصحابة الرواة الأسبات وإنه حقا مجنون لا عاقلا تسليم حذيفة أنه رأى أبا سفيان على مرمى منه وكان يصطلي بالنار يعني يستدفئ ولكن تذكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر فلم يفعل فلم يفعل حزيفة رضي الله عنه فآمن أبا سفيان وآمن من وراءه تبعنه له، وأي رجل كان في الإيمان تعرفون أي بلد فتحها الله على يد أبي سفيان البحرين بلد مؤمنة بيد من بيد أبي سفيان أو بعض البلاد هناك لأنه طالب النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمو أن يخرج في غزوة ماذا قائدا كما حاربهم قائدة فيخرج ماذا قائدة فخرج والثاني طلب أمر لولده معاوية رضي الله عنه ورضاه والزيك شوف أبو بكر انتدب نفسه مدافعا عنه لما رأى بعض الصحابة قالوا ما أخذت سيوفنا من قريش ما أخذت لي لأنهم رأى أبوه رأى أبو سفيان فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش أتقولون هذا لشيخ قريش ودافع عنه أبو سفيان في حال كفره يقول أبو سفيان لولا أن يأثروا عني الكذب لكذبت شوف شرف هؤلاء هم الرجال فعلا شوف حتى في حال كفره يقول لولا أن يسر عني الكذب ليه ويجي الشيع الكذابون أشهرهم هذا الذي كذب كل اسمه من أول حرف إلى آخر حرف وكدت أبغض اسم لهذه الموافقة التي بيني وبينه ويقول مشروع أبي سفيان مش عارف إيه القضاء على دولة محمد مشروع أبي سفيان أبو سفيان لم يكذب كما تكذب أنت على الناس كل كذب يقولون له ما أنت وإيران يقول لا علاقة لنا بإيران ثم تصور المصورات وهو يقبل يد الخامئني وإنحنى يعني كزاوية قائمة لو أردنا أن نعرف الزاوية القائمة نقول انحناء هذا الرجل بين يدي الخامئني يقبل يده قولك ما علاقة التب أبو سفيان لم يكذب حال كفره. شوف قلبه بلون عمامته. قلبه بلون عماته. وقد صدقت عمامته صدقت عمامته السوداء على ما في قلبه. وغدا تنقشع هذه السحابة ويكون الأمر كما قال الشاعر. ستعلم غدا إذا كشف الغبار. أفرس كان تحتك أم حمار فأبو سفيان رضي الله عنه وارضاه الذي لم يكذب شفوا زيفا رضي الله عنه وارضاه فهذه المقادير تجري ليكون أبو سفيان رجل الإيمان وبطل الإسلام بعد وولده معاوية وما أدرك من معاوية وهند ذات العفاف التي قالت أوتزني الحرة رضي الله عنه وارضاها فتأمن وانظر إلى حزيفة كيف كان رابعا الحرب خدعة ايه دي مش مقولة حزيفة دا بيت شعر دع المقادير تمشي في عينتها ونم قرير العين مرتاح البال ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال رابعا الحرب خدعة وهذا النبي صلى الله عليه وسلم القائد العسكري قلت حذيفة رضي الله عنه وارضاه له رواية في الصحيحين بلغت كما قال الإمام الذهبي إثني عشر حديثا وتفرد البخاري بثمانية وفي مسلم سابعة عشر حديثا فحزيفا ليس من المكسرين وهذا يرجع إلى ماذا كل ميسر لما, لما خلق له والله لم يجعل علمه عند واحد من الناس وجعل لحزيفا شأنا آخر إذا الجواب عن قلة رواية حزيفا واحد كل ميسر لما خلق له والناس قدرات ومواهب فمنهم رجل الحرب كخالد ومنهم رجل العلم كابو ريره، ومنهم رجل الفضل والشرف كابي بكر ومنهم رجل النفقة والصدق كعثمان ففي كل فضل وما ينكر هذا عليه أذكر شابا بركل ما يفعل يقول لست أملك من بلاغة الخول وفصاحة اللسان ما تملكون دعوة إلى الله عز وجل ولكن عندي في بيتي مكتبة يعني صوتية فصار يدعو إلى الله عز وجل بماذا بالشريط يعطيه هذا ويسلف هذه حتى جعل الله على يديه خيرا كثيرا خيرا كثيرا يعني عشرات عشرات اهتدوا وهدوا مع أنه لم يكن يملك من ماذا من فصاحة القول ولا بلاغة اللسان ولا هو من أهل رواية ولا هو من أهل منبر إلا أنه لم يعجز إلا أنه ماذا لم يعجز فقزار الله خيرا فحذيف مقل الناس قدرات ومواهب قدرات ومواهب وكل ميسر لما خلق له ثانيا أن حذيفة رضي الله عنه كان له شأن آخر صحيح من أنه خبير الفتن الذي يخبر كل فتنة إلى قيام الساعة فكان صاحب علم إيه علم خاص بل أي علم هذا العلم الذي به فكاك النفوس صحيح ولا لا ونجاتها من الفتن وقد تكون مسألة أبرك على الأمة من ألف مسألة صحيح ولا لا واحد عمال يدرس حكم الطين الأرمني في الصيام ويعرفنا الطين الأرمني ويعرفنا وجه الدليل في فطر وهذه مسألة يا رجل ولا هي متصورة ولا معقولة إذا فقد يسبق صاحب المسألة صاحب الألف إيه؟ مسألة فحزيفه إن لم يكن مكسرا في باب لكن كان عنده من العلم ما ليس عند غيره كان الناس يسألون وكنت إيه؟ أسأله فهذه فضيلة ما بعد فضيلة أن له ميزة في العلم وخصوصية على سائر الناس من معرفته علما فاضلا شريفا وهو علم الفتن واضح سالسا وإنما هذه روايته التي في الصحيحين فروايته خارج الصحيحين <تصفيق> قد تبلغ به ما تبلغ شرفا وعلما رابعا وليست العبر بكسرة الرواية ولذا قال صلى الله عليه وسلم سمع ما قالت فوعاه ورب حامل الفقه ليس بفقيه خامسا وإن لم يكن حزيفا من شرف في كسرة الرواية فهو من شرف العلم يقينا شرف العلم مطلقا يقينا فحزيفة معدود من ماذا من علماء الصحابة وفقها الصحابة سادسا ولأن حزيفة كان صاحب قيادة وحرب ورياسة فشغل بحاجة العامة ما لم يشغل بحاجة الخاصة وفي كل خير يعني مثلا عندك شوف مصنفات شيخ ابن باز رحمه الله ومصنفات غيره من احد طلبة العلم ان هذا شيخ الاسلام في زمان لان شيخ ابن باز كان رجل ايه رجل عامة تولى الافتاء والافتاء منصب ماذا منصب عامة فكانت له شغلة بما هو ايه اعظم بيحبي. بخلاف غيره من الناس الذي لم تكن له شغل بمنصب ولا بكذا فانشغل بالعلم وحده فكانت له كسرة رواية وكسرة مصنفات وفي كل خير فحزيفة كان رجل عام لأن حزيفة تولى الإمارة لعمر رضي الله عنه وكان صاحب سلطان وقيادة فبهذا شغل حزيفة عن الرواية وكسرة الرواية يبقى هذا الوجه الخامس الفات الخامس السادس درسكم مبارك وليست هذه عادتكم كما أقول الخامس وتقولون الرابع فلست أدري هذه أمانة زائدة أم ماذا المهم فإذن هذه دفاعية عن حزيفة من أنه شغل بحاجة العامة حاجة عن حاجة الخاص وهذه الدفاعية السادسة عن حزيفة فمن معه منكم من الجواب فليتفضل به مشكورا لننتقل إلى غيرها من المسائل في ترجمة حزيفة ها من عنده من الجواب أم تراني وفيت ها وكفيت في هذا الباب يقول يا محمد نعم لكن حزيفة عمر وما مات صغيرا دمَّت في خلافة عثمان آه هذا كلام جيد رائع لأن حزيفة عم حمل علم الخاصة وحملوا علم الخاصة لما جعلوا يحدث به حديثا إيه عم بعكس أبي هريرة كانت له من التلاميز ما يقارب الثمانية مئة فلذا انتشرت روايته أبي هريرة لذا التلاميذ التلاميز أحد أسبابه انتشار العلم يعني شوف علم الشيغ الألباني بيملى الأرض ليه هذا تلميذه مصري والآخر أماني والسالس كردي عراقي والرابع جزائري والخامس واخد بالك هو نفسه ألباني هذا أدى إلى نشر علمه لماذا؟ لأن تلاميذه انتشر فين؟ في جنبات الأرض فكل واحد منهم عاد إلى قطره ووطنه فنشر هناك علم لكن حذيفة كان معه من العلم الخاص ما لا يحدث به إلا إيه إلا طائفة مختارة من الناس هذا أدى إلى قلة الرواية عنه بالك. نقول وهذا يرجع إلى قلة تلاميذ حزيفة والرواة عنه لما كان يحمل حزيفة من علم خاص ليس علم العامة وثامنا لأن حزيفة كان صاحب سر وشان صاحب السر ألا يحدث بكل ما سمع وهذه والله منقبى كبرى لحزيفة دي أن يكون صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه شدة أمانة من حزيفة رضي الله عنه وارضاه ها قل نعم صحيح نعم صحيح طيب يبقى إذن هذا ثامنا نقول تاسعا ورحلة حزيفة في الأمصار للولاية والإمارة وانشغالوا بها جعل الرواية عنه قليلة نادرة قلت رضي الله عنه وارضاه حذيفة تولى لعمر امرة المدائن وكان عمر يحبه ويدنيه ويقول له أنت أخي وأي رجل هذا يقدره عمر وعمر يقدر الرجال قدرهم صحيح والذي يجاوز قنطرة عمر لا يكون أي رجل لأنك تعرف ما قنطرته عمر وعمر يخبر الرجال ويمتحنهم شوف لما واحد يجاوز قنطرة عمر بأعلم أنه ماذا ليس ككل رجل كما أشبه الآن تشبيها مع الفارق بتسكية الشيخ الألباني هذه التسكية الألبانية ليست ككل تسكية إنما هي تسكية تأتي من بين, إيه؟ من بين فرس ودم فعلا فليس كل رجل هذا ليس يزكي شيخ الألباني لأن معروف أن الشيخ الألباني تسكية عزيزة ونادرة فعمر لما يولي رجلا ويقول له أنت أخي فعمر طبعا أي رجل يخبر الرجال وهذه منقب أخرى لحزيفة رضي الله عنه قلت كان جم التواضع وعلامته علامة تواضعه أنه به رفع وأن ذكره لا ينقطع ودليل تواضعه دخوله المدائن وبيده رغيف وركوبه حمارا قلت مات رضي الله عنه سنة ست وسلاسين وقد شاخ. وذلك بعد عثمان فرضي الله عنه وارضاه فهذه أول مباحثنا مباحثنا وهو المبحث الحديثي والمطلب الأول منه في ترجمة ماذا حذيفة طيب المطلب الثاني هي مفردات الحديث أقول والعذر مقبول ولا تنزعجون لما أقول فحقا ورأي شغلة وهي شغلة عائلية ماثة وموعده الساعة التاسعة وبين وبين المكان الذي أذهب إليه تقريبا حوالي نصف الساعة ليصل إليه وشغلة الإنسان بالأهل والولد مطلوبة محتومة لقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وهذا طبعا أرج العزر وأنتم أهل لما تقبلون من الأعظار ولكن لكم عندي أن أعوضكم غدا إن شاء الله تعالى فدرسكم اليوم ناقصا ثلاثة أربع ساعة مش كده ها درسنا ساعة وربع اليوم فهذه ثلاثة أربع ساعة دين في عنقي وفي رقبتي ووفيه إليكم إن شاء الله تعالى ولكن على شرط قد ولت السداد صحيح فغدا أزيدكم الربع أو نص ساعة أو هكذا لكن لا تطالبوا بها مرة واحدة صحيح وهذا أصل فين؟ في السداد ضعوة عجل والله تعالى الموفق والمستعان ألتقي على خير غدا إن شاء الله تعالى عقيب صلاة المغرب وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم